وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بيوني فقال ان بيوني باسماءها الا ان كنتم صادقين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 بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عَشْرَةَ عينا قد علم كل أُنَاسٍ مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ آيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن فَمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ فَأَقْنَيْنَاكُمْ إِسْرَاءَ إِلَىٰ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ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 ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابٍ نَارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَمَجْجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أم الله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 وحيثما قتم فوالوجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وَمَا مِنَ من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ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 أولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَّ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْضِ الْقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم, بالحق وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن قل الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قرء ولا يحل لهن ان يكنتن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولًا معروفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَيِّ يَعْفُونَ إلَّا أَيِّ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح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 وَلَمَّا بَرَزُوا لجالوت وجنوده وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا وثبت وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صبرا وَثَبِّتْ أقدامنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم أجرهم, لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم رياءا الناس كالذي ينفق ما له رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل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 واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويؤنركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يوتي الحكمه من يشاء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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة